او آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون فلما جاء نوديا أم بورك من في النار ومن حولها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 إلا من ولَمْ زُمَّ بَدَلَ حُسْنَ بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِي غَفُورٌ الرَّحِيم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 وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الجن وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إذا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 يَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ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 قال سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَذِبِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلِكَ فَأَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَا يَرْجِعُونَ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من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 ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوه والو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين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 ثابرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن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 فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَّ عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هو وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ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 قال انه صرح ممرد من قواريل قالت ربي انني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين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 وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه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 فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَ أعطون الفاحشة وأنتم تبصرون أإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون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 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون أم من خلق سماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أنتم بتوا شجرها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 اِإِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَٰذَا بُرْهَانُكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وقال الذين كفروا ا اذا كنا ترابا واباؤنا انا لمخرجون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 قُلْ سيروا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ غَدِ فَلَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ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 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَاءِ تَرَى الَّذِينَ فِيهِ اخْتَلَفُوا وَإِنَّهُ لهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ العليم فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ مُبِينٌ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن من يكذب بآياتنا فهم يوزعون اِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا قال أكذبتم بِآيَاتِي ولم تحيطوا بها علماً أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينفقون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 بما تفعلون، من جاء بالحسنات فله خير منها، وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بال. سَيَأْتِي فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا ضَلَّ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ